وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وشأن جنبها الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد يعاده من نعمه تجزا الا مبتغى وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى